بسم الله الرحمن الرحيم طهما أ ن ز ل ن ا عليك ا ل ق ر آ ن ل ت ش ق ي إ ل ا ت ذ ك ر ة لمن يخشى تنزلا ممن خلق ا ل أ ر ض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوئ له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وما بينهما وما تحت الثر ي و إ ن تجهض بالقول ف إ ن ه يعلم السر و أ خ ف ى الله لا إ ل ه إ ل ا هو له ل س م ا ء الحسن وهل ت ا ك حديث موسى إ ذ ر أ ي ن ا ر ه فقال ل أ ه ل ه م كتو اني انست نارا لعلي آ ت ي ك م منها بقبس نجد و ا على النار هدى فلما اتيها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلعنا عليك انك بالوادي المقدس اقوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني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 واضم يدك إ ل ى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء من غير سوء ايه نخرئ لنريك من اياتنا الكبرى اذهب ل ا فرعون إ ن ه ط غ ي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 أشدد به أزري وأشركه أ به في م ر ي كي ن س ب ح ك كثيرا و ن ذ ك ك ك ر ث ي ر ا إ ن ك كنت ا ب ي ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن ا عليك م ر ة ا خ ر ى إذ أ و ح ي ن ا إ ل ى م و س ف ي ه في ا ل ت ا ب و ت ف ق ل ف ي ه في ا ل ي م ف ل ي ل ق ه ا ل و م ب ا ل س ا ح ل ي ا خ ذ ه عدو ل ي وعدو ل ه وألقيت عليك م ح ب ة مني و ل ت ص ن ع ع ل ى عيني إذ تمشي إذ أختك فتقول ه ل د ل ك م على م ن ي ك ف ى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 و ص ط ن شركه لنفسي ا ذ ب ب أنت وأخوك آ ي الهدى ت ي و ا تنيا شركه ي ب إلى ف دعويه ن إ ط غير ف ربحيه ق و ذات لينا مضمون ا ج ت م ا ع ا إ ن ن ا نخاف أ ن يفرط علينا أ و ان ي ط غ ي قال لا تخافا انني معكما أ س م ع و أ ر ئ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 قال العذاب 123-قال فما على من كذب وتولي قال فما ربكما يا موسي قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدئ قال فما بال القرون الاولى قال ع ل م ه ا ع ن د ربي في ك ت ا ب ل ا ي ض ل ل ا الذي ينسى ج ع ل ل ك م لرض م ه ا ل ا س ل ك ل ك م ف ي ه اسماء ب ل وأنزل ن ل س م ا م الله الحسنى 121-أزواجا م ن نبات ن شتى ك و ا و ر ع ا و ن ع ا م م ك إن ف ي ذ ل ك ل آ ي ا ت ل أ و ل ا م ي ه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها, ومنها نخرجكم ت ا ر ة نخر ولقد رايناه آ ي ا ت ن ا كلها فكذب وابئ قال أ ج ئ ت ن ا لتخرجنا من أ ر ض ن ا بسحرك يا موسى نحن ولا أ ن ت مكانا س و ا قال موعدكم يوم ا ل ز ي ن ة و أ ن ي خ ش ر الناس ض ح ا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتي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 يريدان أ ن يخرجاكم من أ ر ض ك م بسحرهما ويذهبا و ي ذ ه ب بطريقتكم المثل فاجمعوا كيدكم ثم توصفا وقد افلح اليوم من استعلق قالوا يا موسى إن قال بل القوا ف إ ذ ا حبالهم وعصيهم يخيل إ ل ي ه من سحرهم أ ن ه ا تسعي ف أ و ج س في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف ن ك أ ن ت لعلى و أ ل ق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إ ن ما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أ ت ى ف أ ل ق ي ا ل س ح ر ة سجدا قالوا قالوا امنا برب هارون و م و س قال آمنتم ل ه ق ا ل ن لكم إنه ك ب ي ر ك م ا ل ذ ي ع ل م م ك ا ل س ر ف ل أ ق ط ع ن أيديكم أ و ج ل ك م من خ ل ا ف و ل أ ص ل ب ن ك م ف ي ه ا و م ا ء ا ل و ل ت ع ل ح س ن ا شركه ا ل و ا ه ن ى ث ر ك على ما جاءنا من ا ع و ي ه غ ي و ا ل ذ ي ف ط ر ن ا ت ق ض م ا أ ن ت ق ا إ ن م ا ت ق ع ي الحياة الدنيا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 إ ن ه من يات ربه مجرما ف إ ن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيي ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات ف أ و ل ئ ك لهم الدرجات العلي ا جنات عدن تجري من تحتها ل ا ن ه ا ر خالدين فيها وذلك جزاء من تزكي ولقد اوحينا إ ل ى موسى أ ن يسر بعبادي فاضرب لهم طريقا موسوعه ا ل ي ا ل ب ح ر ي ل س ي للعلوم ا تخشي ت ف أ ب ه م ف ن بجنوده ه ف غ ش ي من الاسلاميه ي م م غشيهم و أ فرعون ق يا بني إ س ر ا ئ ي ل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم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 موسوعه ا م النابلسي للعلوم قومك ا ل ا س ل قومك ا م ي فرجع موسى إ ل ى قومه غ ب ا ن أ س ف ا قال يا قوم أ ل م يعدكم ربكم وعدا حسنا أ ف ط ا ل عليكم العهد أ م ر ت م و ه م و س ل ع ه ب م ن ر ب ك م ف أ خ ل ف س ي للعلوم د ا ل ن ا م ل ن ا أوزارا م ن ز ي ن ة القوم ف م و س و ا ه النابلسي ف ك ذ ك ا م ر فأخرج للعلوم ه ج ا ج الاسلاميه و إ ل ه ك موسوعه إ ل ه م و ى فنسي أفلا ي ر ن أن لا ي ر ج إ ل ي م ق و ل ا و ل ا ي م ل ك ل ه م ض ا و ل ا نفعا و ل ق ق د ا ل ل ه م ه ا و ن م ن قبل ي ا قوم إ ن م ا ف ت ن ل ب ه وإن ربكم ا ل ح م ن فاتبعوني وأطيعون م و ا لن ن ب ر و ع ل ي ه ع ا ك ف ي يرجع ن حتى إ ل ي ن ا م و س ي ل ه ا ر و ن م ا منعك إذ رأيتهم إذ ض ل و ا أ ل ا ت ت م ي ه الا تتبعني أ ف ع ص ي ت أ م ر ي قال يا ابن أ م لا تاخذ بلحيتي ولا ب ر أ س ي إ ن ي خشيت أ ن تقول فرقت بين بني إ س ر ا ئ ي ل ولم ت ر ق ب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت ق ب ض ة من اثر الرسول فنبذتها, فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب ف إ ن لك في ا ل ح ي ا ة أ ن تقول لامساس و إ ن لك موعدا لن تخلفه وانظر الى موسوعه النابلسي للعلوم لننسفنه ا ل ا س ل ا م ل ه ا ل م ا ل الله إ ه إ ا و وسع ك ل شيء ح س ن ى ك ذ ل ك نقص ع ل ي ك م ن م د ا ب ا ل م ا قد س ب ق و ق د ع ه النابلسي ذكرا للعلوم الاسلاميه ق ي م ة وزرا اسماء م 112-يوم الله و ر ا ل م ج ر ح ي ن يومئذ زرقا ى ل ب ث م و إلا ع ش ه ا ل م ب م ا ي ق و ل و ن 123-إذ ي ق و ل أ م ث ل ه م ط ر ا ل ا س ل ا م و ه و ي س ل و ن ك عن الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات ر ض ف ي ه ا ج و م ا ع ا 121-يومئذ يتبعون ا ل د ا لا ع ي ل ه و خ ش ع ت ا ل أ ص و ي ه غير ر م ح ي ه ذات س م ع إلا ه م س ا ي و م ئ ن اجتماعي ل ل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 وكذلك أ م و س و ا ه ر آ ا عربيا ر و ص ل ن ا فيه من ا ل و س ي للعلوم ه م ي ت ق ن أ الاسلاميه ذ ا ف س م ا ل ى الله الحسنى م ل ك ولا ت ع ج ل ب ا ل ق ر آ ن من ق ب ل س ي ق ض إ للعلوم ي وحيه ك و ق ا و ل ق د د ع ه ن ا إ ل ى آ د م ي ه موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا إ ب ل ي س ن ى إ ن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما, فلا يخرجنكما من ا ل ج ن ة ف ت ش ق ي إ ن لك الا تجوع فيها ولا ت ع ر ي و إ ن ك لا ت ض م أ فيها ولا تضحي فوسوس إ ل ي ه الشيطان قال يا آ د م هل د ل ك على ش ج ر ة الخلد وملك لا يبلي ف أ ك ل ا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا, وطفقا يخصفان عليهما من ورق ا ل ج ن ة و ع ص ا آ د م ربه فغوى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 وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن ب آ ي ا ت ربه ولعذاب ا ل ا خ د ة أ ش د و أ ب ق ى افلم يهد لهم كما اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولن في لآيات ذلك وسبح ل ل كلمة و ا ق يقولون ت من لزاما مسمى ما لكان ربك فاصبر ب وأجل على و س بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح فسبح و أ ط ر ا ف النهر لعلك ترضي ولا تمدن عينيك إ ل ى ما متعنا به أ ز و ا ج ا منهم ز ه ر ة زهره ا ل ح ي ا ة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير و أ ب ق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 ل ق موسوعه النابلسي ر إلينا ر ل ا ف ن ت ب ع آ ي ا ل و م الاسلاميه ونخزئ ا س م ا ب ا ل ص ر ا ط ا ل س و ي و م ن ا ه ت د ى